أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ظلالة، وكل ضلاله في النار ثم أما بعد أيها الكرام ايتها الكريمات أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن مع من بطن ثم أما بعد فمع المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل للعلامه فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه قال رحمه الله تعالى مقدمات في أصول التخريج وفيها مبادئه العشرة التعريف بطرفي العنوان التأصيل لأصول التخريج حقيقة أصول التخريج تأصيلها من القرآن الكريم المؤلفات في أصول التخريج هذه المقدمات التي يقدم بها بين يدي كتابه المبحث الأول في مبادئه العشرة يقول في بيان مبادئ العلوم العشرة مؤلفات منها الأزهار الطيبة النشر على المبادئ العشر تأليف محمد الطالب ابن حمدون قاضي مراكش المتوفى سنة 1273 والكتاب طبع بفاس وكتاب تحقيق مبادئ العلوم الأحد عشر للشيخ علي،, علي بن رجب علي بن رجب الصالحي طبع عام 1355 وأهل كل فن يذكرون مبادئه في فواتح مؤلفاتهم غالبا والكتب عن الفنون تعتني بذكرها مثل كشف الظنون وأبجد العلوم وسعود المطالع للأرياض يعني هناك مبادئ عشر هناك عشرة مبادئ في كل فن هذه المبادئ العشرة يذكرونها أو يذكرها البعض من باب التنبيه على مثلا حد هذا العلم تعريف موضوعه سمارته كما سيأتي قال رحمه الله تعالى باعتبار, ف... باعتبار أصول التخريج فنا مستقلا فلا بد من معرفه مبادئه العشرة يعني طالما أنه فن وعلم مستقل فلا بد ان يوجد له الم... العشره المبادئ التي يختص بها كل علم التي ينبغي لقاصد كل فن ان يعرفها يعني أنا أريد أن أدرس أصول الفق ما هو أصول الفق ما هو موضوعه ما هو حقيقته ما هي ثمرته إلى غير ذلك أريد أن أدرس علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن أعرف هذه المبادئ لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه والأصوليون يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره لا تستطيع أن تحكم على شيء إلا بعد أن تتصوره أن تعمل الفكر فيه وأن تتصور حقيقته يعني مثلا يأتي إنسان يسألك يأتي إنسان يسألك عن شيء مثلا لو قلت لك انتبه لهذا السؤال السلطة تعرفون السلطة هي أكلة يمني مثل مثلا فعندما أقول فوائد السلطة أنت ما تصورته أنت ما تصورته ما الشاعر عندما قال ما كنت أعلم أن الدخن فاكهة حتى مررت بوادي آل عماري وهذا أهجبت في شعر العرب قوم إذا نزل الاضياف دارهم قاملوا لأمهم قومي فبولي على النار ولا تكون بذاك البول مصرفة ولكن قدريه مقدارا بمقدار يعني يصف هؤلاء بالبخل والخسه والنذاله ان النار عند العرب كانت دليلا على ايش على وجود الطعام وجود الذبح وجود الاكل وجود اقوام يعيشون في مثل هذا المكان فيقول ما كنت اعلم ان الدخن فاكهة طيب ما هو الدخن هذا الدخن هذا انت ما تتصور وكل ما كنت أعلم أن الدخن فاكهة هو نوع من الفواكه؟ لا فماذا؟ نوع يعني نستطيع أن نقول هناك خبز يصنع من الدخن في اليوم ونستطيع أن نقول هو نوع من النشوية أصغر أصغر من حبة القمر ويطحن ويصنع منه الخبز وهو يعني يعتبر خبزه خبزا رديئا إذا ما قيس بخبز القمح وخبز الشعير. فقل ما كنت أعلم أن الدخن فاكهة حتى مررت بوادي آل عمار. قوم إذا نزل الأضياف دارهم إذا نزل عليهم الضيف من خسته ونزلت قالوا لأمهم قومي فبولي على الناس. حتى ايش تخمد النار ولا ولا يوجد شيء يصنعونه للاضياء ومع خستهم ونذالتهم وشده بخلهم ينصحون امهم بايش ولا تكوني بذاك البول مسرفه لا تسرفي في البول ولكن قدريه مقدارا بمقدار وهذا اهجى بيت قالته العرب طيب فانت مثلا الدخنه هذا انت ما تتصور لم تتصور طيب لكن لو تصورت عرفت مثلا يقولون البيروقراطيه وال وال الفضل الاشتراكيين هذا والبرجوازيه والطبقه يعني ايش برجوازيه الطبقه العامله منتى الى من غلط العمه مثلا الطبقه الارستقراطيه يعني ارستقراطيه من ارسطو هذه لا من سقراط لا يعني الطبقه الميسورة فانت وعليكم الصحه عندما تتصور الشيء تفهم حقيقته فلا بد اذا اردنا ان ندخل أنت تريد تدرس الفلسفه او علم النفس ما علم النفس قلت لك علم النفس والتحليل والكلام الباطل الذي يدرسونه وفرويد يقول ان من تحاليله النفسيه الخبيث يعني ان يعلل كل شيء بالجنس ان الطفل اذا امسك بثدي امه فجنس ان كلها جنس في جنس والحا جنس في جنس طيب وان الواحد بقى يعني اصحاب البعده دول يعني لما كانوا موجودين ناس الله اللي يعيد لهم دوله تدخل على واحد يقوم المكتب فاهم ضوء خافت ها خافت وشمعه بيطلع كانه شمعه والمجلس بعيد والكراسي يا يا برستيج بحيث ان كلما كان الضوء خافتا كلما كانت الشخصيه غامضه ده مغموضه طيب وان اللون الابيض يدل على السذاجة انظر للحبر واللون الاحمر الذي يحبه يعني يدل على انه دموي طب النساء تحب اللون الاحمر في ثياب الدخل مثلا وإذا رأت سرصوراً تكتمت غمّاً وهمّاً وعليكم الصحه وركّة وأهلاً ورأت فارا هذا معناه تحب اللون إيش؟ الأحمر فهنا هذا دموي يبدأ تحليلات نفسية ولذلك نجد كثيرا من الأطباء النفسيين عندهم أمراض نفسية كثرت سوء الظن بالقلب ويبدا وعلم النفس ومعلم النفس وتبدا او مثلا يعني يبدا بقى والفلسفه وحتى انه رجل فيلسوف فلسفه وارسطو وأفلاطون وافلاطون والمدينه الفاضله وده وانت مسكين مدينه الفاضلة يعني يعني ايش المدينه الفاضله لما تعرفنا في هذا كله ها فهنا الحكم على الشيء فرع عن تصل لا بد للانسان اذا ارد ان يدرس علما ان, أن يتصور حقيقته حقيقة هذا الشيء في اي شيء يتحدث ثمرته في الدين والدنيا احنا لماذا ندرس ما هي الثمره التي نقطفها من وراء هذه الدراسه فلا بد من هذا وقد جمعها الصبان نظما أبو العرفان محمد بن علي المتوفى سنة ألف بقوله إن مبادئ كل علم عشر الحد والموضوع ثم الثمر ونسبة وفضله والواضع والاسم لاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف زاد بعضهم المبدأ الحادي عشر وهو شرفه شرف هذا ألف إن مبادئ كل علم عشرة الحد حد عن التعريف حد الشيء تعريف مهياته حقيقته والموضوع ما هو الموضوع الذي يتحدث فيه يتحدث عنه. ثم الثمرة ونسبة ينسب لمن من الذي اخترعه من الذي الصلى من الذي ابتدى فيه ونسبته بالنسبه لي انا قلت من الذي الف لا سياتي الواضع نسبته بين العلوم وفضله والواضع من الذي وضع علم النحوه من الذي وضع اصول الفقه من الذي وضع اصول الحديث وهكذا والاسم ما هو اسمه والاستمداد من اي شيء يستند عليكم الصحه حكم الشارع حكمه شرعا مسائل والبعض بالبعض اكتفى بعض الناس اكتفى ببعض هذا ومن در الجميع حاز الشرف زاد بعضهم المبدأ الحادي عشر وهو شرفه فحده حقيقته تعريفه علم بأصول يعرف بها عين الراوي والمروي ومخرجة. ومن اخرج وحال كل ومرتبته بمفرده فمجموعه وعليكم السلام وبركاته علم بأصول يعرف بها عين الراوي والمروي ومخرج ومن اخرج وحال كل ومرتبته بمفرده فمجموع علم باصول اصول هذا الشيء علم باصول يعرف بها عين الراف يعني نعرف الطرق والاسانيد وتراجم هؤلاء الرواه والمروج الفاظ المتون بألفاظها بزياداتها هل هذه زيادات صحيحة أم لا ومخرج المخرج من مخرج هذه هذا الحديث مداره على من بعد أن جمعنا الأسنيد مثل ما رأينا مثلا في حديث ان من اعمل بنيه مثل يا حمد سعيد الانصار هذا ما اخرجه الحديث مثل؟ ومن اخرجه من اخرجه البخاري مسلم أبو داود النساء فلان وحال كل يعني كل اسناد ما حاله وكل لفظه ما حاله ومرتبته بمفرده يعني هل يوجد صحيح لذاته هل يوجد حسن لذاته هل هي ضعيفة بمفرداتها ثم بالمجموع هل بالمجموع يرتقي أم لا يرتقي نعم ماذا أردت لا لا مخرج الحديث يحب بن سعيد نعم نقول لم يصح في الدنيا إلا عن عمر رضي الله عنه لكن مخرجه ما هو يعني إيه الشجرة تمشي خطا واحدا ثم تفرعت. من أين تفرعت؟ هذا هو نعم. إذن علم بأصول يعرف بها. أصول قواعد والأصول جمع أصل وعليكم السفر. وما ينبني عليه غيره سواء كان الابتناء حسيا أو معنويا. الحسي مثل ابتناء المسجد مثلا على الأساس والقواعد المعنوي ابتناء الدين على التوحيد ابتناء اللغه على النحو ابتناء الفقه على الاصول ابتناء الكفر على التكذيب ابتناء البدعه على مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام وهكذا طيب علم باصول هناك اصول وقواعد وضوابط الصلاه علماؤنا يعرف بها عين الراوي من هذا الراوي من هو وعليكم السلام؟ مثلا أنت تجد شعب من شعب هذا؟ ماذا يشتهر؟ ما درجته في العلم؟ ما منصبه في العلم؟ ما درجته من التوثيق ثم ايضا مع عين الراوي نعرف إيش طرق وأساليب هذا الحديث؟ والمرول هو الذي وَلَمَّتْ بَأَلْفَاظِهِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ ومخرج المخرج مخرج الحديث مدار الحديث على من ومن اخرج من الذي اخرج هذه الاسميد وهذه المتون وهذه الالفاظ وحال كل كل حديث طيب على حدة او كل طريق على حدة ومرتبته بمفرده يعني لو ان حديث الصحابين واحد ننظر في مرتبته بمفرده او ننظر في كل طريق بمفرده ثم ننظر في حديث الصحابه ثم ننظر في المتن بمجموع طرقه فمرتبته بمفرده فمجموعه ومرتبته بايش بالمتن يعني حكمه العام بطرقه والفاظه اذا حد علم أصول التخريج حده حقيقته تعريفه ماهيته علم بأصول يعرف بها عين المروي عين الراوي والمروي ومخرجه ومن أخرجه وحال كله ومرتبة بمفرده فمجموعه طيب نلحظ شيء نلحظ شيء هو يعرف به ايش يعرف بها الراوي والمرض اذا موضوعه موضوع اصول التخريج ايش الراوي والمروي وبحثهما الراوي ومروي الراوي ومرض ويبحث فيهم هذا هو موضوع اصول التخريج اذا الموضوع الراوي ومروي وبحثهما اننا سنبحث في الراوي وفي طبقته وفي درجته وسمع أن يسمع إلى غيره والمروي المروي هذا هل هو صحيح هل يوجد فيه شذوذ هل يوجد فيه نكارة هل هناك ألفاظ مختلفة هل هو من مختلف الحديث أم من محكم الحديث إلى غير ذلك إذا موضوع أصول التخريج الراوي ومرويه وبحثه لأننا نبحث في هذا الصمرة. الصمرة. الفائدة. الغاية. الغاية من دراسة اصول التقريب. صيانة السلمة. وحفظها عما ليس منه. لماذا نحن نبحث حال الراوي والمروي ونبحث عن الاحكام ومن اجل ايش يعيش لها الجهابيت. من أجل أن تصان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي دخيل فيه عن أي دخيل يدخل فيه وحفظها عما ليس منها أن نحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء ليس منه بحث غربا. اذا الموضوع الراوي والمروي وبحثه والثمره الغاية الفائدة صيانة السنة وحفظها عما ليسان ونسبته إلى غيره ويقال مرتبته إلى العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعيه وهو للحديث وعلومه مثل أصول الفقه الفقه وأصول النحو للنحو إذن هو الأصل الذي يصير عليه طالب العلم ليصل إلى فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهيا لماذا نحن قلنا موضوعه ايش الراوي ومروي وبحثهم. اذا سنبحث في الراوي علم في علم الرجال والجرح والتعديل والمروي سنبحث في الفاظه ومتونه وفقه هذا الماد اذا نسبة الى غيره او مرتبة من العلوم الاخرى هو من العلوم الشرعيه علم من العلوم الشرائف وهو للحديث وعلومه أصل أي أنه أصل أصل الحديث وأصل علوم الحديث قبل أن تقرأ البخاري قبل لا بد أن تدرس إيش؟ أصول العلم هذا وفضله ما هو فضله ما هو إذا كان أصلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ما ورد في فضل السنة فهو يرد في هذا العلم ما ورد من الحث على حفظ السنة والذب عنها فللتخريج وأصوله حكم أصله يعني كل ما ورد في مدح السنة وحفظها والاهتمام بها فهو فضل أصول التخريج لأن أصول التخريج أصل لإيش للحديث واضعه من الذي وضع هذه الأصول من الذي وضع هذا الفن علماء الحديث من الذين وضعوه وساروا عليه اسمه ما هو اسم هذا الفن أصول التخريج استمداده من أين يستمد من علوم الحديث وأبحاث علماء التطبيقيه في شروح الحديث. إذن يستمد من إيش من علوم الحديث و من الأبحاث التطبيقية في شروح الحديث لعلمائين عندهم أبحاث عندهم قواعد يستنبط منها هذا الأمر. مثل ماذا؟ مثل ما نحن قلنا إن البخاري لم يضع شرطا زائدا أو لم يكتب أو لم يسجل شرطا زائدا على شروط الحديث المعلوم لكن بالاستقراء من فعله وجدت له إيش شروط خاص؟ فتناول استقرأ العلماء فعلا البخاري وجد له إيش شروطا خاصة في التصريح زيادة على إيش على شروط الحديث الصحيح؟ يعني هو في أث... في صحيحه زاد شروطا في التطبيق على شروط الحديث الصحيح الخاصة. هكذا أم لا؟ ام نسيتم لا تنسوا حكمه ما حكم هذا العلم وما حكم تعلمه فرض كفاش فرض كفاش كسائر العلوم الشرعيه كسائر العلوم الشرعيه انه فرض كفاش اذا قام به البعض منا اسقط الاثم عن الامه واذا اهملته الامه بالكليه تاثم جميعا طيب شرفه مسائله مسائله قضاياه المتعلقة بحال المتن والسنة ومخرج ومن أخرج ومرتبة قضايا التي تتعلق بحال المتن المتن محكم أم المتن من مختلف الحديث من الناسخ أم من المنسوخ وكل هذا أنت تتعامل في هذا الفن في اصول التقليل والعليم انت ما تظن أن التخريج ان تقول اخرجه فلان وفلان فقط نعم نحن في اصول التخريج عام من مجرد كلمه اخرجه فلان وفلان المتن هذا المتن هذا طب السند السند هذا من مخرجه وما درجته وهل يوجد ما يعارضه ام لا يوجد سلم من المعارض و من النسخ اذن هو مما يعمل به نعم الى غير ذلك اذن مسائل قضاياه المتعلقه بحال المتن والسند ومخرجه ومن أخرج في من اخرج هذا الحديث ومن الصحابه الذين رووه ومرتبته هل هو من المتواتر هل هو من المشهور هل هو من الصحيح هل هو من الاصرار لذاته هل هو من الصح لغيره؟ هل هو من الحسن لذاته هل هو من الحسن لغيره؟ هل هو من الضعيف؟ طيب هل يرتقي أم لا يرتقي؟ هل هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه ضعيف فقط؟ شرفه. عظيم. لشرف موضوعه. وقديما قالوا وشرف العلم بشرف المعلوم. وهذا الفن يعني المعلوم فيه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذن شرفه عظيم ورفيع لشرف موضوعه النابع من النبوة ومعد النبي نعم يا أحمد إيش؟ في خارج الصحيحين وهذا الذي دائما ننصح به في خارج الصحيحين إذا كان طالب العلم متمكنا وهذا الذي نحن ننوي بإذن الله سبحانه وتعالى ونسال الله أن يعيننا وإياكم جميعا أن نفعله أن نخرج متمكنين في هذا الفن ليستطيع الحكم بنفسه على الحديث يعني مثلا عندما كنا ندرس في كتاب ما دون تسمير نجد صاحبنا إذا وجد كلاما للشيخ الألباني يقول صحيح وصح واذا لم يجد لا يخرج لا يخرج حتى حتى انه يقول اخرجه فلان وفلان لا يقول اذا هذا ليس بطالب علم مجتهد هذا طالب علم مبتدئ لا يجوز له ان يشوه الكتب باسم التحقيق وكذبه لكن هي فوضى فوضى نريد نخرج طلبة علم اكفاء ام اكفاء يا احمد وما الفرق بين اكفاء واكفاء اشد مبالغه افخم احسنت اذن انت من الاكفاء ام من الاكفاء اختر نفسك لا هذا خرجت منه من عنده شيء تفضل أحسنت نعم لا نسبة للكفيف الاكفاء جمع كفيف الأعمى والاكفاء من الكف نتبه الفض مثل المقصد والقاصد المقصد العاد والقاصد الظالم طيب فالأكفاء العمياء والأكفاء واحد يقوم ويقول ولقد اخترنا في هذا المسجد عشرة رجال من الاكفاء الذين يقومون بحقه وإبنس حبيبا رضي الله عنك مثل يعني هو كان ينبغي يمشي في الدرس قليلا لكن هي جاءت يعني في حفل وكان يحضره موجه للغة العربية فأراد مدرس في اللغة العربية لكنه مسكين ليس له حظ من النظر فقام واخذته أريحية في مدح هذا المنفق قال ونحن في هذه الليلة الليلاء نفتخر الليلاء يعني لا السوداء هذاك الله الرجل المؤمن خاصه لو كان درعميا تكون المصيبه اشد اقصد الموجه يعني لانهم اهل نقد ما يتركون شاذه ولا فازه الا يواقفون عندها فان لا انا ما اكتفي كطالب علم بان اقول اخرجه الترمذي واخرجه الحاكم واخرجه تمام في فوائده وأخرجه مثلا الخطيب في تاريخ مدينة السلام أو يعني غير هؤلاء طيب لا إنما أنظر في السند وهل إذا صح السند يكون المتن صحيحا أم يكون منكرا انتبه هذا نستفيد من, من كثير من العمال لكن من أكثرهم الذهب يقول إسناب نظيف والمتن منكر طيب وهذا من خلال جمع الطرق ومن خلال النظر في أقوال السابقين هذا فن وعلم وجهد يخدم به دين الله عز وجل ليس بمجرد أنه عرف كيف يستخرج الحديث من الكتب الستة ومسند احمد من خلال الفهارس أنه أصبح مخرجا لا بد من دراسة ولا بد من جد وتعب وأن ينظر في حال الراوي والمروي وأن يوجد عنده الملكة فطالب العلم ما يكتفي بمجرد أخرجه فلان وفلان فقط ولا حتى صححه الألباني أو ضعفه الألباني رحمة الله تعالى الإمام لكن ليس من شرط الثقة ألا يخطئ فله أخطاءه رحمة الله تعالى عليه ويخطئ كما يخطئ الأئمة والكبار ويصيب كما يصيب الأئمة والكبار وأخطاءه يعني يعني نقطة في بحر وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخلف مسألة ان الطالب وهذا تقليد والتقليد المقلد ليس من أهل العلم طالب العلم ولا يعني هذا أنه دائما يخالف الشيخ الألباني رحمه الله وعلى مبدأ عنزة ولو طارت خطأ إنما ينظر في الاسانيد وينظر في المتون وينظر ما قال الأئمة السابقون وما قاله الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم لكن ما, لا ما ينبغي لطالب العلم المجتهد أن يكون مقلدا دائما وأبدا في التصحيح والتضعيف للشيخ الألباني رحمه الله فالشيخ رحمه الله قد يضعف حديثا ثم بعد سنوات طويلة قد يحسنه بمجموعة أو يصححه بمجموعة طرق، وقد يكون العكس. فماذا يفعل المقلد؟ يفعل كالشيخ الذي ذكره لنا من أبو محمد ابن حزم رحمة الله تعالى. قال كان عندنا شيخ لا يفتي إلا إذا سبقه مفتي. فيوقع ويقول القول ما قاله الشيخ. فاتوه يوما بفتوى لشيخين تناقضا. فقال القول ما قاله الشيخان فقيل له هما تناقضا يعني هذا افتى بالاباحه وهذا افتى بالكراهه او التحريم مثلا يعني قال وانا تناقضت كما تناقضا فمن بغى طالب العلم ان يكون متناقضا كتناقض ايش الشيخين المتناقضين لا تبحث ولا حرج ولا حرج كما خالف الشيخ رحمة الله تعالى عليه الأئمة الكبار لا حرج على طالب العلم أن يخالف دون شهوة خفية تكن المسألة حبا للخلاف وأنا خلفت الالبانيه في تصفى عشرة أحاديث وأنا خلفت في تضعيف عشرة أحاديث ولا ولن يصل أحد منا للألباني إلا ان يشاء الله ما نظن أن أحدا على الاقل في عصرنا ان يصل الى يعني إلى ما وصل اليه رحمه الله تعالى عليه. لامور اختصه الله بها وفضل الله واسع لا يحضر عن احد لكن هو اختص بامور ليست في طاقه من ورائه ولا من سواه يكفي انه اطلع على مخطوطات لم يطلع عليها احد من اهل عصره لكن هو يصيب كما يصيب الرجال ويخطئ كما يخطئ الرجال فأنت كطالب علم هذا الذي نحن نسعى إليه أن نوجد طلبة علم أكفاء ليس اكفاء بل اكفاء يستطيعون أن يحكموا بأنفسهم على الحديث صحة وضعفا لتستمر السلسلة المباركة من من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فما من عصر إلا ويوجد في إيش؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين فعلم الحديث ليس مجرد إجازات مع إجازة في الكتب الستة والستين والستمائة لا ليس هذا هو العلم العلم هو العلم التطبيقي العملي الذي يفقه به علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت الإجازات من باب خصيصة الامه المبحث الثاني إذا انتهينا من مبادئه العشرة المبحث الثاني التعريف بطرفه العنوان أصول التخريج الأصول جمع اصل وهو أساس كل شيء وهو أساس كل شيء يبنى عليه غيره من الأعيان أو المعاش الأعيان الشيء المحسوس المعاني يعني الأشياء المعنوية العقلية مثلا أنت تريد تبني بيت ما ستبني البيت على الأرض إنما ستحفر وتضع الأساسات والخرصانات وهذا هو الاساس وقد يأخذ أساس البيت كما من المال ها كم من, من المال قد يسوي بناء الطابق الأول مثلاً أو قد يقترب منه. طب لماذا تفعل كل هذا؟ من أجل أن يكون البيت وإيش متينا ثم تأتي بالأعمدة والأعمدة ما تضعها على سطح الأرض إنما لها قواعدها التي تتحملها في باطن الأرض وهكذا. فمن من من فرم الأصول. حرم الوصول العالم المؤصل يختلف والامر واقع ومشهود امران اما توفيق من عند الله عز وجل واما التقصير هذا العالم الراسخ الذي يثبت في مواقع الفتن و المصائب التي تمر بالامه فمن الاعيان اصل الجدار أي أساس وقاعدة ومن المعاني الجزء والفرع يبنيان في مسائل العلم على الأصل فاشتقاق دائما أن تقول أصل الشيء قاعدته التي لو تهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائر لذلك قالت على أصلها ثابت وفرعها في السماء وقد تأصل كذا ومجد أصيل وفلان لا أصل له ولا فصل إنسان سيء وأهله أسو أكثر منه سوءا وفساد فتقول ايش? ما ظروات فلان هو ابن من هو ابن من هذا ابن, ابن أصول ما لا أصل له ولا فصل ما كلنا لئات لكن فتقول لا فلان فلان لا لا لا لا ممنوع الكلام لا لا هذا ابن أصول هذا ابن أصول يا صيد صح من اصول يعني ما كلنا لادم لا كلنا لادم لكن يوجد خلقناكم مذاكره وجعلناكم قبائل وشعوب شعوب و... قبائل شبق... شعوب وقبائل لتعرفوا ان أكرامكم عند الله ادخاكم فهنا يعرف أصله تربيته اصوله تربى اتخلق اذا كان في مصر فهو باخلاق مهذبة إذا انتقل إلى اليمن إذا انتقل إلى سوريا إذا انتقل إلى أمريكا إذا انتقل لأي دولة يرى انظر النفس أن, أن, أن هذا لا يليق به كلمة لا يليق به لأنه تربى في بيت أهله هذا الذي نسميه ابن العسل وإلا كل البشر لآدم عليه السلام والسلام وللأصل إطلاقات كثيرة منها تسمية التوحيد اصلا لأنه أساس الدين ولكل علم أصل مثل أصول الفقه أصول الحديث والأصل والقاعدة والمنهج والقانون كلها بمعنى واحد أصل قاعدة منهج قانون كلها بمعنى واحد وإن كان يوجد فوارق دقيقة والتأصيل سمى كتابه بإيش؟ بالتأصيل مصدر أصل الشيء تأصيلا إذا جعله أصلا يبنى عليه غيره فوق عمل ايش التقصيل لانه سيبنى على هذا الكتاب ايش سيبنى على هذا الكتاب عمل سيبنى عليه عمل وتطبيق وعلم ونظر فسماه بالتقصيل مصدر من اصل يؤصل تأصيلا اذا جعله اصلا يبنى عليه غير التخريج لغه واصطلاح لغه من خرج خرج يخرج تخريجا الرباع على وزن فعل مصدره التخريج خرجت الشجره من البذره بمعنى مشتق من النفاذ والخروج والانفصال من مكان الى اخر سواء في الاعيان او المعاش يعني التخريج هو ايش الان انا عندما اخرج الحديث هذا معنى هذا معنى. معنى من المعاني أخرج مثلا من الألفاظ البلاغات، والمعاني والتصريف، هذه كلها معاني نخرج البيضة من الدجاجة والكتكوت من البيضة هذا تخريج إيش؟ مد محسوس ها؟ نخرج العصير من العنب نخرج العجوة من البلح بعد أن يتحول ها؟ نخرج مثلا يعني خرج أشياء كثير على هذا طيب تطبيقا عمليا ما أريد أن أدخلكم حتى لا, حتى لا يجوع بعضكم أمامي إلى الأكل الأكلات وإلى وإلى ما يعني وسع الدائره دائما في التطبيق العملي اضرب أي أمثلة تخطر على بالك بحيث تسمى. الآن مثلا أنت تخرج تخريج معناه والذي هو العلم والتخريج المادي المحسوس. إيه فعليش؟ المحشي من أي شيء يخرج، الكباب من أي شيء يخرج، خرج. يعني تفص هذا من هذا الثوب. ونحن نحن لماذا نقول فصل لي الثوب؟ من هو من أي شيء يفصل إيش؟ أولاً يفصل قطعة القماش، ثم يفصلها. قطعا قطعا ثم يضيفها الى بعضها فتصبح ثوبا على مقاسك لماذا مقاس لا يشبه مقاس هذا لماذا مقاس هذا, ليشبه مقص هذا؟ لماذا مقص لا يشبه مقاس هذا لماذا مقاس لا يشبه مقاس هذا هذا لا هذا لأن كل واحد له ايش ما يليق به فخرج من القماش ثوبا لهذا وثوبا لهذا طبق العلم يحتاجه تطبق على أي شيء يعني إذا ضربنا مثالا مثالين اضرب أنت عشرات الأمثلة لتفهم القاعد وأنا أريد, أريد التطبيق يكون إيش واسعا يعني في أي شيء في أي شيء امشي طبق ما تجلس مثلا تقول لا نحن سنقف عند الكلام الذي قل في المجلس لا وسع الدائرة بحيث تستوعب ما قيل وما يقال تخريج نفاذ شيء من شيء أو خروج شيء من شيء أو انفصال شيء من شيء ثم انفصل من القماش ثم ضم إلى بعض الأكلات العلاجات معظم العلاجات أعشاب وعليكم السفر انفصلت من الأعشاب هذا تخريج أنا أخرج إيش أخرج الأدوية من إيش من الأحشاء ثم اركبها ويتحول هذا العلاج البطن هذا العلاج الراس هذا العلاج اسال الله الكلى الكبد كذا كذا كذا فالتخريج مصدر خرج يخرج تخريجا ان من خرج الرباع وهو مشتق من النفاذ والخروج والانفصال من مكان إلى آخر سواء كان في المعنويات أو في المحسوسات الماديه واصطلاحا انتبه هو معرفة حال الرابش والمروي ومخرجه وحكمه صحة وضعفا بمجموعة طرق وألفاظه إذن أصول التخريج التخريج ليس مجرد إيش نسبة الحديث إلى, إلى بعض الكتب لا هذا فهم قاصر إنما التخريج معرفة حال الرابش والمروي ومخرجه وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه ولذلك نجد إيش على بعض كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله خرجه أبو عبد الرحمن الألباني خرجه محمد ناصر الدنيا الألباني رحمة الله تعالى مع أن رأس اهتمامه بإيش بالحكم على الحديث ارواء الغليل بايش تخريج انظروا ها التطبيق العملي نصب الرايه بتخريج احاديث الهدايه التلخيص الحمير بتخريج نعم طيب اذا التخريج ليس مجرد نسبه الحليف الى الكتب فقط انما أن يعرف حال الراوي والمروي والمخرج والحكم من حيث الصحة والضعف بمجموعة طرقه وألفاظه وبسط التعريفين في فاتحة مباحث التخليج المبحث الثالث طيب المبحث الثالث المبحث الثالث إلى الآن الكلام واضح مفهوم ما يوجد أي ما يوجد أي شيء إن لم يفهم الى الان طيب المبحث الثالث نحن قلنا الثاني إيش التعريف طب والثالث حقيقه اصول التخريج ما حقيقته الان اصول التخريج ما هي حقيقه اصول التخريج نعم نعم بارك الله فيكم اصول التخريج اعم من علم اعم من علم المصطلح أصول التخريج اعم وبينهما معموم وخصوص نعم اصول التخريج بجوار علم المصطلح لانه هو فقه علم العلم المصطلح هذا هذا الاصول التي يبنى عليها علم المصطلح هذا فقه علوم الحديث حقيقة أصول التخريج حقيقة علم أصول التخريج كما نضى في مبادئه علم بأصول يعرف بها حال الراوي والمروي ومخرجه وحكمه صحة وضعفا بمجموعة طرقه وألفاظ أنه علم فضل علم بأصول وقواعد نعرف بها إيش حال الراوي الراوي هذا هل هو هل هو ثقة إلا في بعض الأحاديث هل هو حديث صحيح أم حسن ضعيف ثقة في من وضعيف في من ها؟ يا يحيطنا عبد الله بن ثقه ثقة فليس ضعف في من مثلاً, مثلا على سبيل المثال هشيل هشيل بن, بن بشير ثقه الا في حديث عن من عن الزهري مثلا سفيان بن حسين وابي الزهري وهكذا وهكذا قد يكون الراوي ثقه عطاء ابن الهيعه رجل ثقه لكن ماذا لما اختلط لما اختلط وتحرقت كتبه حدث له ما حدث الراوي المختلط عطاء ابن السائب عطاء ابن السائب رجل ثقه لكنه اختلط حديثه شعبه حديث الثوري حديث حماد بن زيد عنه صحيح حديث حماد بن سلمة لا سمع منه قبل وبعد بعد توقف فيه وهكذا طيب الوليد بن مسلم وهو من رجال من رجال الجماع طيب هذا الرجل ثقه الا انه ايش دلس ويدلس وتدليس التسويه فيجب ان يصرح بالتحديث في شيخي وشيخي شيخي الى ما شاء الله طيب اذن هنا نعرف حال الراوز من حيث القبول والرد من حيث الطبقه من اي طبقه هو متى ولد متى توفي والمروز المتن الذي رواه هل المتن هذا صحيح هل المتن هذا محكم هل المتن هذا ناسخ أو منسوخ إلى غير ذلك ومخرج نعرف المخرج طيب سواء كان مخرج الحديث سندا أو من أخرج الحديث من الذين خرجوه طيب حكم هذا الحديث هل هو صحيح هل هو ضعيف سواء بمفرده أو بمجموع طرقه وألفاظه هل هذه الألفاظ كلها صحيحة أم يوجد منها ما هو شاذ كل هذا يدخل تحت علم إيش اصول التخريج لكن المهم هنا معرفة كيفية حصول هذا أهم شيء كيف نصل إلى أن نصبح مخرجين فأقول إن هذه الأصول تحصل ملكتها للمحدث حفظا وفهما ومعرفة من طول الممارسه الخبره الممارسة قالب العلم المجد المجتهد الذي ما يضيع وقته وعمره يدرس المتون ينظر في كتب الرجال يصبح عنده ملكة يصبح عنده جبله يصبح عنده ذوق يصبح عنده قدره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء الرجال هو يعني يعني هل انا ولدت انا وغيري او غيري من اهل العلم ولدنا نعرف ترجمه الثوري وترجمه شعبه وترجمه مالك وترجمه احمد وترجمه البخاري وترجمه قتاده وترجمه سعيد بن هل ولدنا نعرف هذا لا تكره الممارسه الخبره كثره القراءه والاطلاع كثره التلقي من افواه المشاكل ها كثره المذاكره انك تذاكر هذا ما تاخذه في الكتاب وترميه لا الممارسه اليوم خذ عندك نقطة من باب التخفيف كنا نتناقش حول مساله قياده السيارات فبعض اخواننا قال انه مره يعني يركب ميكروباص من, من مثل مدينه الى قريه او شهر ففي اثناء الطريق ياتي شاب في الجيش فالسائق ينزل لزميله ويقول له تعالى أنت سق مكاش. فقال, فقال له يعني لماذا أنتم يجامل بعضكم بعضا على حساب يعني أرواح الناس. قال له قال له لا وجوده في الجيش فترة زمنية أو في أي أمر يعني أو مريض أو أي أمر لم يتمكن من قيادة السيارات هذا يضعف قيادته. فحتى لا ينسى أن أجعله يمارس إيش؟ الممارسة نخطفها نحن ونطبقها على إيش؟ على ما نحن فيه من العلم إن طالب العلم مثل السمك في أثناء وجوده في المكتبة ومع الشيخ وفي العلم ومع إخوانه وهو يسبح. يسبح في إيش؟ في العلم والخير والفضل والعفه والكرم إذا أخرج من العلم كالسمك اذا اخرج من الماء يكاد يموت قلبك اوضح المساله اذهب للديمقراطيين اجلس معهم شهرين او شهرين ولا انصحك بهذا ستجد قلبك يكاد يموت وبعضهم بدا ينسى القران وبدا ينسى الاحاديث وبدا بدا ينسى انشغل وجففوا المنابع في داخل المساجد اين حلقات العلم في مصر الان وكم عدد الذين يحضرون شكوى في كل البلاد وفي كل المساجد نعلم مسجدا الا ويوجد منه شيء الا ان يشاء الله اذا وجد شيء لا نعلم لكن انتم تشهدون بهذا تعال مثلا اذهب ولا انصحك اذهب مثلا جالس اصحاب الكرة شهرا والمباريات والدوري والكأس وكأس كذا وكأس كذا وان شخص تفاجأ انك بدأت تنسى شعب والثوري ومعاذ العنبري وما تدري ما روى عن الزهري هل هو ابن عيينة ام الثوري وتخطأ و لكن الايش الممارسة الخبرة رجل عمل سباكا حتى اصبح سب سباكا جيد ترك السباكه وذهب يعمل حدادا مسلح هل يستوي هو الذي استمر في السباكه الممارسه فهمت الايش الممارسه رجل مثل صاحبنا حلواج يصنع الحلويات و و فاذا ترك ينسى حتى ولو لم ينسى فان خبرته تقل صح أقصد من هذا كله أن الممارسة في أي فن أو علم لا أثر فعليك بالممارسة الشديدة في كتب الحديث إذا أردت أن ينفعك الله وأن ينفع الله بك الأمة إن هذه الاصول نحن نريد ملكة سجية جبلة نريد خلقا ثابتا راسخا في النفس من خلاله أوقات مثلا بعض الاحاديث وألست أنا لا أدعي أننا من المنفردين في علم الحديث لا ادعيها ليس من باب التوابع لكن لا هذا لكن في بعض الأوقات واحد يجي يقول لي مثلا حديث كذا أقول هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يوجد عليه نور النبوه وإذا بنا بعد البحث وقد نجد أنه ما بين مكذوب او ما بين لا اصل له لماذا كلما مارسنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استطعنا ولذا كان مثلا الذهبي رحمه الله تعالى يقول ايش اسناد نظيف ومتن منكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام نظافه الاسناد طب من تعصى بالجناية تعصب الجناية في الحديث بأي, بأي راو فيه أي ضعف أي ضعف قال إن هذه الأصول التي يعرف بها حال الرواي والمروى تحصل ملكاتها للمحدث حفظا وفهما ومعرفة من طول الممارسة وكثره المذاكره للاصطلاح وكتب السنه والأثر ونفاذ البصيرة بمنازل الرواية والرواه ومعرفة طبقاتهم ومراتبهم واعتبار أسانيد المروي مع ما يحصل المحدث بطول تمرسك قولهم هذا الحديث يشبه حديث فلان أو لا يشبه حديث فلان ولذا هذا الأمر يكاد يكون قد انتهى أن يقال هذا الحديث يشبه حديث فلان أو هذا هذا القفاظ الكبار الذين كانوا يحفظون عشرات مئات الألف من الأسانيد والمطون. نعم ماذا أردت؟ في تحت إشراف شيخك باختصار وتوجيهه. ولهذا لم يكن يتسلمه الا الحفاظ الجامعون جمعون بين بين الحديث والفقه الذين يجمعون بين الاسانيد والرجال والجرح والتعديل وبين فقه الحديث واصوله امس ابدا بسم الله سن سنبنيها على يعني سن سنلغى الإضافة حافظ المشي. أنا ينبغي أن أقول حافظي لكن حتى لا نكسر ونجر في الجميع دعنا نرفع لرفعة شأنهم. حافظ المشي. الخطيب البغدادي المتوفى سنة 3640 رحمه الله تعالى. وحافظ المغرب ابن عبد البر المتوفى سنة 3640 رحمه الله تعالى. وابن دقيق العيد المتوفى سنة 2700 رحمه الله تعالى يعني مات وعمر ابن تيمية 41 سنة وكان عمر ابن تيمية 41 سنة هجرية يعني عدل 40 سنة ملاديش ومع ذلك اثنى على ابن تيمية ثناء عاطرا وشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 حتى بلغ بالمز والذهب أن قال عيش كل حديث نعرفه ابن تيمية فليس حديث وتلامذته الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700 رحمهم الله تعالى والحافظ ابن عبد الهاتف المتوفى سنة 44 و700 رحمه الله تعالى والحافظ ابن القيم المتوفى سنة إحدى وخمسين رحمه الله تعالى والحافظ ابن كثير المتوفى سنة أربعة وسبعين رحمه الله تعالى وأمثال الحافظ ابن رجل المتوفى سنة خمسة رحمه الله تعالى والزيلعي المتوفى سنة اثنين رحمه الله تعالى والحافظ العراقي المتوفى سنة ست وثمانمائة رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة رحمه الله تعالى والبدر العيني البدر العيني صاحب عمدة القائد المتوفى سنة خمس وخمسين وثمانمائة رحمه الله تعالى والسيطي المتوفى سنة 11-900 رحمه الله تعالى في خلق يطول, يطول ذكرهم قبلهم وفي طبقات ممن أتى بعدهم يعني وضرب مثالا فقط وأنا أتعجب يعني لماذا لم يذكر المزية رحمه الله تعالى لماذا لم يذكر المزية رحمه الله تعالى لكن هو قال إيش في خلق يطول ذكرهم قبلهم وفي طبقاتهم وممن أتى بعدهم إذن حقيقة أصول التخريب عرفناها أنها العلم بالأصول التي وردها الراوي والمروي والمخرج وحال ونعرف بها حال الحديث صحة وضعفا بجمع الطرق والألفاظ لكن كيف ننال هذه المرتمة بإيش بالممارسة والمذاكرة طول الممارسة وكثرة المذاكرة. يقولك الشيخ الألباني الشيء إمام أهل السنة في عصرنا شيخنا والدنا سماحة الإمام النباز رحمة الله تعالى ماذا قال؟ قل لا أعلم تحت أديم السماء في العصر الحديث أعلم بالعلم بعلم الحديث من الشيخ الألباني رحمه الله الجماعة. رجل كان يقعد يل ستة عشر ساعة. في المكتبة الظاهري اطلع على مخطوطات لم يطلع عليها احد من معاصري من علماء الحديث اطلع على مؤلفات ما سمع باسمها عندك جمهور علماء عصرنا الا من كتبه هذا انا اقولها عن يقين طلع على ما لم يطلع عليه غير الله عليه رحمه الله مع اولا قبل كل شيء توفيق فاذا وفق العبد فليبذل اعظم شيء وهو ايش الاخلاص ان يخلص لله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ثم يأتي بعد هذا تيسير الله سبحانه وتعالى بمكتبه بمخطوطات بكتب بمؤلفات بوقت بمن ينفق عليك ويفرغك لطلب العلم سواء كنت ترث ميراثا سواء كان لك شيء يدر عليك سواء كان, سواء كان إمام خطيب في الأوقاف يذهب يصلي بالناس الصلوات الخمس ويتفرغ بعد حب الدنيا من القلب وعنه لا يتكثر من ورائها وإنما يكتفي بالكفاف الذي يعينه على طاعة لا إلى غير ذلك ففترض اليوم أنا ما استطيع أشتري مكتبه المكتبه اليوم لا تقل عن مليون جنيه لا وفق الله اعان من خلال خمسمائة ستمائة من خلال سبعمائة جنيها من خلال ألف جنيه تستطيع أن تحصل على مكتبة تعاد أكثر من مليون كيف? الحصول؟ الحصول؟ انا كنت ضد هذا تماما حتى فجئت ان وجدت كتب. لا استطيع ان اشتري. انا نفسي لا استطيع ان اشتري. ولا استطيع ان اقصد احدا ليشتري لي هذه الكتب. ما استطيع كتب ما توجد بمئات الالاف. لا اقول بعشرات. مئات الالاف. وهي موجودة في مكتبه في عشر عشر عشر عشرين دقيقه خمسين دقيقه مئة دقيقه المهم حاسوب، ولو شاشه قديمه كبيره كيسه متوسطه طيب وتوكل على الله ولكن اين الرجل الذي يجد ويجتهد ويبذل في سبيل إعلاء كلمه الله وفي سبيل عبوديته لله باعظم عباده يتعبد لله بهوى العلم العلم عبادة لأننا لن نستطيع أن نوحد الله إلا بالعلم وأول أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان اقرأ وما أمر الله عز وجل نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم قل رب زدني علما المبحث الرابع في تأصيل أصول التخريج من القرآن الكريم واذا كان التخريج الثابت طريقا للحجه فقد امر الله سبحانه بالتثبت واقامه العابله والدليل الصادق والبرهان الجلي ولزوم, ولزوم هذا المنهج محجه لاثبات اي دعوه اي دعوه لا بد لها من دليل فقال سبحانه مطالبا المشركين باثبات ما يدعون قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين انتم صادقون في دعواكم ما هو البرهان ما هو الدليل؟ ما دليله؟ وهل ضل من ضل في عصرنا وقبل عصرنا بأسوك إلا بالتقليد الأعمى؟ وبعدم معرفة الدليل وبعدم فهم الدليل؟ وقالت تعالى بعلم إن كنتم صادقين وقال تعالى بكتاب من قبل هذا وصارت من علم إن كنتم صادقين فهذه الآيات ومضائر أساس في اصول تخريج المقالات والدعاوى والمطالبة بإسناد يثبتها هذه الآيات اصول تخريج الآن تدعي دعوة ما دليلك عليها؟ تخريجها تخريجها بإيش؟ بدليل ما دليله؟ ما هو الإسناد الذي يثبتها؟ هذا من انظر للفقه كيف وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يثبت أصول التخريج بإيش؟ بآيات القرآن الكريم. ولهذا قال بعض المفسرين أثاره أثر من علم أي إيش؟ أي إسناد مأخوذة من الأثر أي الرواية وقيل الاثاره البقيه وقيل العلامة. إذا البقيه والعلامة والإسناد وقال ابن عباس رضي الله عنهما الأثار الخط أي الشيء المكتوب المأثور والكل قريب جدا الخط القريب المكتوب المأثور العلامة البقية الاسناد كلها معان متقاربة وفي جمع الطرق المتابعة والتقوية المتابعات والشواهد والتقوية انظر إلى قول الله تعالى في آية التوثيق الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخر نكته لطيفة ذكر في التاريخ وليس كل ما يذكر في التاريخ يكون صوابا لكن نحن نقول هو ذكر في التاريخ والغالب أنه أن إسناده صحيح أن أم الشافعي رحمة الله تعالى عليهما وفقت وفقت أنها كانت تشهد في شهادة فأراد القاضي أن يفصل بينها وبين أختها ليختبر هذه وحدها وهذه وحدها قالت أيها القاضي ليس لك ذلك فإن الله عز وجل يقول ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فرضخ لكلام الله عز وجل ان تضل احداهما ايش معنى ان تنسى سيئه حفظ مع سيئه حفظ ناقصات عقل ودين ناقصه مع ناقصه تعطينا حسنا لغير وحسن مع حسن يعطينا ايش صحه فحسن لغيرهما النسوان يعني مع صحيح يعطينا الصحه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا المتابعة والتقوية بالطرق فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى, فتذكر إحداهما الأخرى. وفي مقابل هذا ورد في القرآن الكريم يا أخوان نحن لو تدبرنا هو رب العالمين بماذا أمر أفلا تدبرون القرآن لو تدبرنا الكتاب والسنة لأخرجنا أدلة عظيمة على معظم قواعد المصطلح وفي مقابل هذا ورد في القرآن الكريم التحذير من نواقب التخريج المسند الصحيح فحذر سبحانه من الاستناد إلى الظن وأنه لا يصلح دليلا على المدعى فقال سبحانه ردا على أولا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهد وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ممنوع أن تتكلم بشيء لا تتثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث حديث يرى أنه كاذب فأحد أحد الكاذبين يجب أن تتثبت في الرواج. وحذر سبحانه من مصدر النبأ إذا كان غير عدل. فقال تعالى يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذا نتثبت من خبر إيش الفاسق أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح لما فعلتم من من تنبيه قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى اعتمد في العربية على أشعار العرب اعتمد في العربية على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس فيه كما عتمد في الطب وفي الأصل مأخوذ عن قوم كفار كذلك. قال السيوطي بعده في الاقتراح مع الإصباح فأولما أن العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة نعم تشترط في راوي ذلك. يعني العربي الذي يتكلم بالعربية لا يشترط فيه عدالة لكن الراوي يشترط فيه العدالة لنصل إلى كلام العرب. و. وقال سبحانه ردا على الذين يكذبون بالتاريخ, يكذبون بالتاريخ قبلهم ولا يقبلون روايته يا أهل الكتاب في درس الاقتضاء الماضي كنت أخاطب عباده الصليب بإيش؟ بهرقل وابي سفيان إن هذا من الأمور التاريخية التي لا تنكر إن هناك ملك للروم اسمه هرقل لا استطاع أحد أن ينكره وهناك شيخ قريش في عصره اسمه يكنى بأبي سفيان صخر بن حرب يكنى بأبي سفيان واسمه صخر بن حرب وجد في التاريخ وجد أنه سال هرقل أبا سفيان وقال ما قال وامتلك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه موضع قدمج يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وانزلت التوراه والانجيل الى من بعد افلا تعقلون ورد سبحانه على بعض العرب في دفئهم الوحي والإخبار به عن الماضين من أنها أساطير الأولين ركونا إلى ما هو سائد في حياتهم من استيلاء الأسطورة والخال الكذب فقال تعالى وقال أساطير الأولين اكتتبها فيتمن عليه بكرة وأصي وهل كل هذا أساطير الأولين؟ والإخبار بما سيأتي من أساطير الأولين؟ وهل كان يكتب محمد؟ ولذا بعض الناس هنا تنبيه ان بعض الناس اذا اراد ان يصرف نفسه بالاميه فيقول كلمه قبيحه جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا يا اخي اميه النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم في حقه لانه اتى بما يحير العقول والاميه في حق كذب انتبه اميه النبي صلى الله عليه وسلم مات لانه اتى بما حير العقول لكن في حقك انت ذم فلا تصف ذمك بما هو مدح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تذم النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها من الآيات وبيّن سبحانه كذب مقالته وهاء حجته وأنه لا سلطان بحال الأساطير في مقام الحجة والدليل فكل دعوة لا يسندها طريق الصدق في أسطورة وحديث خرافة لا يعول عليها فقال سبحانه وتعالى ولكن الذين كفروا يفطرون على الله الكذب وأكثرهم العقلون فهذا تأصيل أصول التخريج من القرآن الكريم رضي الله عنه وطيب الله صراه كانت من الفقهاء بحق والله كنت أتمنى وليس كل ما يتمنى المرء ينال أن يطيل الله في عمر هذا الحبر رحمة الله تعالى عليه. لكن لكل أجل مكتوب ثم جاءت أصول متتابعة, متتابعة, مت... ثم جاءت أصوله متتابعة متلاحقة كالشأن في أصول العلوم الأخرى بل إن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد بل وقعت متلاحقة متتابعة متلاحقة بقدر ما احدث واحتاج حتى استوت اللغة على اصول سوقها وهكذا أصول التخريج حتى لم يبق منها شاردة ولا واردة إلا وتراها رأي العين في مثاني أصول الحديث وشروحها أصول التخريج الذي يتتبع مؤلفات السابقين سيجدها والعلم بحر لا ساحل له ومفرق في الأمة فمن التمسه وجده فالحمد لله على وافر نعمه المبحث الخاص المؤلفات في أصول التخريج لم أجد فيها كتابا مطبعا أو ما لم يطبع فيأتي ذكره في الكتاب الأول المبحث السادس في الكتاب الأول المبحث السادس الذي سيأتي وهو المؤلفات في أصول التخريج يعني الشيخ عليه رحمة الله يقول أنا لم أجد كتابا في أصول التخريج طب هناك اصول التخريج كل هذا في طرق التخريج وليس في أصول التخريج بالتعريف الدقيق الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه وطيب صراه وعند, وعند ذلك نقف ونقف عند الكتاب الأول وهو التخريج وفيه أبواب الكتاب الأول وهو التخريد وفيه بابان الباب الأول ويحتوي على ستة مباحث تعريف كونه من المشترك اللظي بين أهل العلوم تأصيده من الوحيين فوائده مباحثه في كتب المصطلح المؤلفات فيه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 اللهم صل على سيد الأولين والآخرين.